وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعشاب وزرع ونخيل, وزرع ونخيل صنوان, وغير صنوان, صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد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 وَلَا تَعْجَبْ فَاعْجَبْ قَوْلَهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 والأعصال. قل من رب السماوات والارض قل الله قل افاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم, لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا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 زنا من السماء ماء بقدرها فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا وبيا ومن يوقدون عليه في النار ابتغاء احليه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 لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لَوْ أَنَّ لَهُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَا أُواهُمْ جَهَنَّمُ وَمَا بِسَلْمِهَا يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا تَذَكَّرُهُ أُولُو الألباب الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ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 وأقاموا الصلاة وَآتَوُا مما وَأَطَاعُوا الرَّسُولَ وعلانيا سَبِيلًا سَوِيًّا السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ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 ثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أي يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدعاء الله يبسط رزقا من يشاء ويقدر وفرحوا بحياة الدنيا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 قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوباء لهم, لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبرها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو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 أفلم ييأس الذين آمنوا أَلَوْ لو اللَّهُ الله لهدى الناس جميعا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ تحل قريبا من دَارِهِمْ أَوْ تَحُلُّ قريبا من دارهم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 بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يظلم الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من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 ومن الأحزاب من ينكر بعضا قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشيك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءه بعدما جاءك من العلم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 لكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب وانما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب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 وسيعلم الكفار لمن عقب الداع ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم, شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب